ما جابتك صدفة ولا جابتك الشوق ولا جابتك ذكر الليالي القديمة ولا جابتك شيمة على مثلك حقوق وحقوقي اللي ما كنت خادم شيمة كأن الغلط شريانه التاجي عروقه سقيمه كان الرعد بغابتك ما له بروك كان السحاب اللي تزين غريمة كان السحاب اللي تزين غريمة ما جابتك صدفة ولا جابك الشوب ولا جابتك وحبقي اللي ما نكتبه خلف شي في الامل في قال مغليك مفتوق سنينه وجروحه بقلبه مقيمة كان الشعر في غيرك حروف وطروق حسن جفولونا بكسبة غنيمة كان الغلاق وطروق شريانه التاجي عروقه سقيمة كن الرعد في غابتك ما له بروك كان السحاب اللي تزين غريمة كان السحاب اللي تزين غريمة اللي تسنين تعود وترجع حقوق ترى الجروح اللي من اول سقيمة اللي تسنين تعود وترجع ابر الجروح اللي من اول سقي ما